ان الله مع الذين استقوا ولنهم ا محمدين الإحسان والتوزيع ا والحرص وتفقد على تعافلهم بالرعاية. تفقد أحوالهم بالرعاية من الفهم والوعي. كما قال الله جل وعلا عن خليله إ ب ر ا ه ي م إ ب ر ا ه ي م عليه السلام امتحنه الله ب أ ن يذبح ولده إ س م ا ع ي ل فلما أ ر ا د أ ن يذبح الولد قبل الذبح والتنفيذ أ ر ا د أ ن ي ت أ ك د ان يتأكد إنه هذا الولد فعلا كما رباه هل هذا الولد فعلا عند حسن الظن هل هو فعلا أ ه ل لتحمل ا ل م س ؤ و ل ي ة قال له يا بني إ ن ي أ ر ى في المنام أ ن ي اذبحك فانظر ماذا ترى عرض عليه ا ل أ م ر ليس ل ل م ش ا و ر ة ل أ ن ه اصلا س ي ز ب ح ه ا لامر الله جل وعلا ليس فيه نغاش لكن لما عرض عليه هذا ا ل أ م ر أ ر ا د ان ه يعرف ما هو ر أ ي الولد ما هو تفكيره ما هو فهمه هل فهم سليم ولا فهم خاطئ هل راي سديد صواب ولا ر أ ي منحرف هل هذا الولد سيكون كما رباه أ م أ ن ه تغير وتبدل حاله ق ا ل فانظر ماذا ترى إ ن ي أ ر ى في المنام أ ن ي اذبحك فانظر ماذا ترى ويدل على أ ن ا ل أ ب لازم يعطي للولد ف ر ص ة ليعبر عن ر أ ي ه إ ذ ا عنده ر أ ي الولد يقول له ف ر ص ة ليقول ر أ ي ه ولا يكون الاب في البيت ي ت ع ا م ل مع ا ل أ و ل ا د ب م ن ط ق ة الظلم أ و الاستبداد أ و تكميم الافواه ما في أ ي مجال أ ن يقول ر أ ي ا ولا في مجال يسمع من ا ل أ و ل ا د ك ل م ة من ا ل أ ب ما عنده استعداد يسمع من ا ل أ و ل ا د أ و البنات أ ي ك ل م ة ب ت ر ب ي ة خ ا ط ئ ة لا بد أ ن نسمع منهم إ ذ ا كان كلام سليم نشجع و إ ذ ا كان كلام غير سليم نصوب ونصحح فقال له يا بني اني أ ر ى في المنام أ ن ي اذبحك ما, ما هو رايك في هذا التوجيه فانظر ماذا ترى فالولد لم يخين ظن ابيه وما كان الولد أ ق ل شانا من أ ب ي ه وكان هذا الولد كما ي غ ا ل هذا الشبل من ذاك ا ل أ س د قال له ب ش ج ا ع ة و إ ي م ا ن حسب ا ل ت ر ب ي ة التي تلقاها وغير ا ا التي وجدها والقذوة الحسنة في أبيه قال لأبيه يا أبتي فعل ما تؤمر إن شاء الله من الصابرين ل لأبيه فعل ج ستجدني ر تؤمر ع ت أبتي أبيه في أبيه و من من إن ذلك من المواقف تدل على انه ا ل أ ب الواعي الحكيم هو الذي يتعاهد أ و ل ا د ه بالتربيه والسؤال و ا ل ر ع ا ي ة بين الحين و ا ل آ خ ر لازم يبحث ولازم يتابع ب ح ث ولازم ي بالتي هي احسن ماذا يفعلون وماذا يقولون وماذا يقرؤون و أ ي ن يجلسون و أ ي ن يذهبون ده من باب القيام بواجب الارشاد وليس اتهام وليس ل س و ء الظن و إ ن م ا قيام بواجب ا ل ت ر ب ي ة ا ل س ل ي م ة وصحيحه ا ل او ا ب ر ا د ي ق رضي الله عنه لما قاله ل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ خ ر ج من عند كان ك و ا س ا في تربيه ت ق ا ل و ن إ ن م ا ه م أ ه ل كي ا رسول الله أ و قال إ ن م ا ه م أ ه ل ي وكان واسع من ت ر ب ي ة أ و ل ا د ه و ب ن ا ت ه رضي الله عنه وهذا ا ر ض من ا ل ف و ا ئ د العظيم ة من ه ذ ه ا ل ر ح ل ة المبارك ة كذلك من ا ل ف و ا ئ د في هذه ا ل ر ح ل ة ا ل م ب ا ر ك ة ظهور صدق ا ل ا خ و ة في المواقف ا ل ص ع ب ة الصديق رضي الله عنه ظهرت أ خ و ت ه ا ل ص ا د ق ة في هذه ا ل ح ا د ث ة العظيمه ة ا الصديق حياً أو ميتاً والرسول عليه الصلاة والسلام يطلب حياً أو ميتاً هذا حياً الصديق الله الله موغف موغف موت لم وسلم أو أو أو رسول صعب عليه عنه عن يطلب إنه لكن يطلب رضي يتخلى عليه صلى الله عليه وسلم وكان في ذلك إ ث ب ا ت لصدق ا ل أ خ و ه كان ص ا د ق ا في أ خ و ت ه للرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ودائما ا ل أ ص د ق ا ء يعرفوا في المواقف ا ل ح ر ي ة وليس في س ا ع ة الرخاء ما أ ك ث ر ا ل أ خ و ا ن حين تعدهم ولكنهم في النائبات ق ل ي ل و كما قال ع ل م ن ابي طالب رضي الله عنه قال الاخوان أ خ و ن في ساعة ا ل ر ا ا ء كثيرين ل أ خ و ا ل أ ص د ق ا ء والناس المشتاقين و ا ل أ ص ح ا ب كثيرين لكن عند ا ل ش د ة وعند الضيق يعرف من هو حقا الصديق فهنا في هذا المحق ظهر صدق ا ل ا خ و ة عند الصديق رضي الله عنه لان هذه ا ل ا خ و ة كانت أ خ و ة إ ي م ا ن دائما أ خ و ة ا ل إ ي م ا ن لا تقوم على مصالح ما ذ هي ا أ خ و ة الدنيا تقوم م على ص اما ل ح إ مصالح أ ك ا د ي م ي ة ولا مصالح و ظ ي ف ي ة ولا مصالح م ا ل ي ة أ و ت ج ا ر ي ة أ و غ ي ر من المصالح والمنافع إ ن س ا ن و ص ا ح ب إ ن س ا ن ل م ص ل ح ة انتهت المصلحه تنتهي العلاقه لان هذه ا ل ع ل ا ق ة كانت ع ل ا ق ة أ ك ا د ي م ي ة من اجل النجاح من أ ج ل ا ل ش ه ا د ة من أ ج ل تبادل المعلومات و ا ل ث ق ا ف ة فقط فالعلاقات ا ل م ا د ي ة أ و ا ل م ا ل ي ة أو المالية او ل أ أ ك ا د ي ي م ة غيرها من العلاقات ع ل ا ق ة الدنيا تنقطع بانقطاع أ س ب ا ب ه ا أ م ا ع ل ا ق ة الدين وخوة التغوى فهذه لا ت ن ق ط ي حتى الموت بل يوم ا ل ق ي ا م ة تستمر زي ما ربنا قال يوم ا ل ق ي ا م ة الاخلاء الاخلاء يعني الاصحاب الاصدقاء بعضهم لبعض عدو الا المتقين الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين كلهم اي اصحاب واي اصدقاء يوم القيامه حيتحول الى اعداء اي واحد يتهم التاني واي واحد يوسي الى التاني واي واحد يطعن في ا ل آ خ ر الا ا ل م ت غ ي ن دير و ك و ن محافظين على ا ل أ د ب و ا ل تهزي ب في الدنيا و يوم ا ل غ ي ا م ا يكون انسان يكون ع ل ا ق ا ل غ ا ئ م ة على ا ل إ ي م ا ن و على التقوى و الدين و ليس على المصالح و ليس على ا ل م ا د ة و ليس على الدنيا تكون هو ة ص ا د ق ة خ ا ص ة ف ي ه ذ ا ا ل زمن ف ي ه ذ ا ا ل زمن ق ل ل ن انسان ل إ يجد أ خ ص ا د ناصح و صادق وصادق. أغرب ا ل أ خ ر ب ي ن قد ي خ و ن انسان ل إ و هو ة ا ل ن س ب الان آ ن قوة ل س ب ا ل أ خ ف ه النسب قد ي خ و ن أ خ ا ه قد يرفع فيه ق ض ي ة قد يودع السين ويكون حرا طليقا بالحق أ و بالباطل ومعظم ا ل أ خ و ا ن في هذا الزمن الواحد منهم زوجهين وذو لسانين يلغى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه هؤلاء بلسان وهؤلاء بلسان إ ل ا و رحم الله جل و علا فالصديق الصادق عمله نادره خ ا ص ة في هذا الزمن كما قال الشاعر إ ن أ خ ا ك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إ ذ ا ريب الزمان صدعك شتت فيه شمله ليجمعك داخاك الحق الذي يكون معك في السراء والضراء وليس اخاك في السراء ولا تجده في الضراء وفي ا ل ش د ة فهذا يدل على صدق و ق و ة أ و ب ق ر الصديق رضي الله عنه في هذا الموقف العظيم كذلك من الفوائد ونختم بهذه الحديث والفوائد ك ث ي ر ة لكن نختم بهذه ا ل أ خ ي ر ة أ ن أ ع د ا ء ا ل إ س ل ا م لا يزالون يتربصون بالمسلمين الدوايا و ي ن ف ق و ا ل أ م و ا ل للقضاء على كل مصادر الدين والنور ومصادر العلم الدعاه و ا ل ق ا د ة ممكن يدفعوا ل ا م و ا ل للقضاء عليهم و إ ب ا د ت ه م و إ غ ت ي ا ل ه م وتصفيتهم تصفيه جسديه قبل أ ن تكون تصفيه فكريه ا ل أ ع د ا ء حريصين على أ ن يقتلوا جميع منابع الخير لذلك ي ج ت ه د و ا ان الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يموت في ش خ ص ي مش يحارب ك ف ك ر ة أ و كدين أ و ك ع ق ي د ة و إ ن م ا ينبغي أ ن يموت هو عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في شخصي ظنوا انه بموته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام تموت ا ل ف ك ر ة وبقتله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقتل الاسلام إ س ل م م هذا ا يدل على ل أن م ي ينبغي ي ن أن ح ر و ن زمان وفي كل مكان أن الأعداء الأعداء لا يهدأ لهم بال ولا يقر لهم قرار إلا بالقضاء كل كل لهم لهم يهدأ في وفي يقر على الدين ودعاه الدين والعلماء الناصحين الذين يفتحون العقول ويرشدون الناس ويخرجونهم من الظلمات إ ل ى النور ل أ ن أ ي إ ن س ا ن ظالم يحب أ ن يعيش الناس في ظلام م ا ف يحب إنسان ظالم ي ل ل ن ان س أ يتعلموا ولا يتصرفوا ولا يتنوروا لذلك يحب أ ن يعيش الناس جهال ل أ ن كل من انسان ل إ كان جاهلا ً كان استعباده سهلا ً وكان انقياد ه ميسورا لكن ا ل إ ن س ا ن العالم الوعي ا مكن م يعارض مكن م يتمرد مكن م ي ع ت ر ض مكن م يخالف أ م ا ا ل إ ن س ا ن الجاهل ف هو يكون مقاض م ن س ا ق ما عنده أ ي ر أ ي وليس له أ ي ش خ ص ي ة لذلك أ ي إ ن س ا ن من ا ل ظ ل م ة ي ج ت ه د أ ن المجتمعات كلها تكون في الظلام والناس يعيشو ا ج ه ا ل ا ويحارب مصادر ا ل ت ر ب ي ة والتعليم والتوجيه والدعاء اللذين يؤرون الناس ويرشدونهم هذا من ا ل ف و ا ئ د ر ب ن ا ج ل و على زكر طائلا إ ن الذين كفروا ينفقون أ م و ا ل ه م ليصدوا عن سبيل الله يدفع مال وحوافز و م ك ا ف آ ت واي انسان استلم مكافاه من الاعداء معناها هو عباره عن جند من جنود الاعداء حتى لو كان من جنس العرب حتى لو كان يتسمى باسماء العرب حتى لو كان ينتسب الى امه الاسلام ومدام وجد م ع ل ا هو جندي من جنودهم من حيث يشعر أ و لا يشعر ل أ ن ربنا قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم لا يمكن أ ص ل ا ً يعطون جوائز أ و م ك ا ف آ ت ج ا ئ ز ة نوبل ل ل ث غ ا ف ة و ا ل إ ب د ا ع والعلوم ديه لا يعطوها إ ل ا من يخدم مصالحهم و أ ف ك ا ر ه م ويهدم الدين شكراً كفار وغيرة جائزة الجوائز العالمية تحتاج, لا تحتاج لا وقفة. ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها هذه وقفة ينفقون سبيل من عن إلى ثم تكون عليهم ح س ر ة ثم يغلبون والذين كفروا إ ل ى جهنم يحشرون فاعطى الله جل وعلا لاهل الخير بالمرصاد والدعاه إ ل ى الحق أ ي ض ا هم لهم بالمرصاد وهذا ما فعلوه مع الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ف ض ل البشر وسيد الناس وسيد ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بهذا نكون قد انتهينا من هذه الوقفات ا ل م و ج ز ة مع هذه ا ل ه ج ر ة المباركه ة فنسأى ا ل ل جل وعلا أن ي ج ع ل ن ا من الذين يستمعون القول و ي ت ب ع و ن أ ح س ن ه م ن ه ج و ا د م ك ت م بغي ان نذكر ن ق ط ة ع م ل ي ة وهذه ا ل ن ق ط ة ا ل ع م ل ي ة في حياتنا اليوم كيف نجسد ا ل ه ج ر ة ا ل ن ب و ي ة في حياتنا في حياتنا تجسد ا ل ه ج ر ة ي ك و ن بمفهوم ا ل ه ج ر ة الواسع قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا ه ج ر ة بعد الفتح ولكن جهاد المنير واذا استنفرتم فانفرو ا ا ل ه ج ر ة بعد فتح م ك ة انقطعت من م ك ة إ ل ى غيرها وانما ب غ ي ت ا ل ه ج ر ة ا ل ق ل ب ي ة ه ج ر ة م ك ا ن ي ة من م ك ة تحديدا انقطعت لكن ا ل ه ج ر ة ا ل ق ل ب ي ة م ف ت و ح ة و أ ف ض ل ا ل ه ج ر ة هجر المعاصي والسيئات إ ن ه الانسان يهاجر من مكان الشر إ ل ى مكان الخير ومن محل ا ل م ع ص ي ة إ ل ى محل ا ل ط ا ع ة ومن موضع الشرك إ ل ى مكان التوحيد ومن موضع ا ل ب د ع ة إ ل ى موضع ا ل س ن ة ومن مكان ا ل ج ا ه ل ي ة إ ل ى مكان ا ل إ س ل ا م ا ل آ ن أ ي إ ن س ا ن إ ذ ا كان مقيم في محل في محل ا ق ا م ة هذا المحل مفروض عليه أ ن يرتكب معاصي لا يستطيع ان يترك ا ل م ع ص ي ة مفروض عليه فرضا ان ه يرتكب م ع ص ي ة هنا واجب عليه أ ن يهاجر من هذا الحي ومن هذا السكن يهاجر إ ل ى مكان ثاني لا يفرض عليه ان أ يعصي فيه الله جل وعلا شغال في و ظ ي ف ة هذه ا ل و ظ ي ف ة يفرض عليه فيها أ ن يرتكب م ع ص ي ة لازم يترك هذه ا ل و ظ ي ف ة إ ل ى غيرها من الوظائف إ ذ ا كان مفروض ع ل ي ه ي ر ت ك ا م ع ص ي ة في هذه ا ل و ظ ي ف ة لازم يتعاتى ا ل ر ش و ة أ و ي أ ك ل الربا أ و غيرها من الوظائف ليس مفروض ع ل ي ه ان ه يغير فيها و إ ن م ا ينتقل منها إ ل ى غيرها د م فهم الهجره الواسع ان نهجر ما يغضب الله جل وعلا إ ل ى ما يرضيه هذه ا ل ه ج ر ة م ف ت و ح ة إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة وكذلك ا ل ه ج ر ة تكون من دار الكفر إ ل ى دار ا ل إ س ل ا م وليس العكس عندنا الآن مسلمين ي ه ا ج ر من دار ا ل إ س ل ا م إ ل ى دار الكفر ناس من بلاد ا ل إ س ل ا م يهاجرون متعمدين وطائعين مختارين إ ل ى بلاد الكفار ليس ل ض ر و ر ة و إ ن م ا فقط إ م ا للمال أ و ل ل و ظ ي ف ة أ و ل ل ش ه ر ة أ و ل ل س ي ا ح ة وهذه ه ج ر ة محرمه ة الصلاة زمن الزمن تم كلامنا نخطب إن باختصار وصل طيب ج ر الكفار لا تكون إلا لضرورة والضرورة تقدر ة إلى إلا بلاد لا تكون ب ق د ر ه ا و أ خ ي ر ا على ا ل ن و ا ح ي ا ل ع م ل ي ة ل ن س ا ل ت ا ر ي خ ا ل ه ج ر ي م و ا ل ت ع ف على ا ل إ س ل ا م ل ا ل ت ع ر ف على الاسلام والتعرف على الاسلام ا ل ت ع ر ف ل ى الاسلام و ا ل ت ر ف الاسلام والتعرف الاسلام والتعرف الاسلام و ا ل ت ع ر ي خ ا ل م ي ل ا د ي ا ل ت ع ر ب و ط ب أ ح د ا ث أ خ ر ف ل ى الاسلام و ا ل ت ع ر ي على الاسلام و ا ل ت ع ر م على ا ل ا س ا و ا ف د إ ل ي ن ا م ن ا ل ب ل ا د ا ل غ ر ب ي ة إ ذ ا ك ا ن ت ع و ي م ن ا ف ي ا ل ب ل ا د ا ل إ س ل ا م ي ة ب ا ل ت س و ا م ا ل ه ج ر ي م ع ن ى ا ع ن د ن ا ا ل ش خ ص ي ة و أ م ا ر ك ي ل ل أ م ر ن على ا ل ا ا م و ا ل ت ط ع ن ا نحول تاريخنا إ ل ى تاريخ هجري م ع ن ى إ ي م ا ن ن ا يحتاج إ ل ى م ر ا ج ع ة ومنهجنا يحتاج إ ل ى أ ن ننزله إ ل ى أ ر ض الواقع فالله جل وعلا نسال ان يعز ا ل إ س ل ا م والمسلمين آخر